إن الله هو ربي وربكم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم بالن موثمه يا Bu <gülüyor> Oh, man.